اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرب وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة بارعة إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وفوكم مسد الخلل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 أنا بالحب ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ولنعجته واحدة فقال أكفل ليها. قال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثير من الخلق إلى يبغ بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه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 أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب الله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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب Assalamu alaykum wa rahmatullahi salam alaykum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويكتب تخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. إن Allah gafúr ráhím والsábiqunál aulúna minál múhájirin a valáncár yálladhén a ttbáúhúm bíhsán rádiyálláhú ánhúm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 ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سَنعذِّبُهُم مَّرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا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 اخذوا الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حاغب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إننا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 أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَا